119. ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا 112. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن, أن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 السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين